بسم الله الرحمن الرحيم أ ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع و اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هموا عن صلاتهم ساهون الذين هموا يراك يمنعون ا ل م ا ع و ن